يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد ليلة إن شاء الله تكملت قواعد علم الحديث ولكن لابد أن نذكر أولا بسنة ليلة الجمعة ونحن نتكلم عن الحديث فصاحب الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا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 فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه علي في يوم الجمعه فان صلاتكم معوضه علي وقال من صلى علي صلاه فان الله يصلي عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على النبي عدد خلقك وزين عرشك ورضا نفسك واملائك وردى نفسك واملائك كلمات وعليه الله إن شاء الله الليلة نحاول أن نختم القاعدة المتعلقة بالتدليس ونحص القاعدة يقول من التدليس ما ضر ومنه ما مرض فحدثنا في أول قاعدة لو تتذكروا الخميس الماضي عن معنى التدليس وأقسام التدليس والدوافع التي حملت المدلسين على أن يفعلوا ذلك تجلس الإسناد تجلس التسوية تجلس الشيوخ تجلس البلدان تجلس العطف تجلس السكوت فلكل كان له مغزة في ذلك ولكل وجهة هو موليها في الجملة التدليس مما عابه العلماء وذن فاعله ويكفي أننا حينما نتصفح في كتب بعلم الاصطلاح نجد أن التدليس قد وضعوه قسما من أقسام الحديث الضعيف الحديث الذي فيه تدليس حديث ضعيف وقد ذم العلماء كشعبه الذي قال التدليس أخ الكذب وقال عن نفسه لا أن يزني خير له أو أحب إليه من أن يدلس وهذا بطبع قالهم بالتنفير والمبالغة في ذم التدليس وقال شافعي من عرفناه من عرفناه دلس ولو مرّت فقد أبان لنا عورته أي أنه يترك ولا يروع عنه وقال أبو عاصم النبيل أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور كلابس ثوب يزور بمعنى أن المدلس يدعي شيئا ليس فيه يدعي شيئا ليس فيه يدعي أنه لا رؤي إلا عن الثقات يدعي أنه كثير الرواية يدعي أنه كثير الأسفار وطلب العلم في رحلات عديدة وغير ذلك اليوم نتكلم عن المجموعة من المسائل ومنها مسائل مهمة نقسم بها القاعدة المسألة الأولى حكم الحديث الذي وقع في التكليف المسألة الثانية هل في الصحيحين روايات لمدلسين المسألة الثالثة هل وقع تدلس في طبقة صحابه أم لا؟ نقول بالله المستعان عليه المتوكيلين عليه المتوكيلون نقول أولا حكم الحديث الذي وقع في تدلس وحكم وقت المدلس هنا عندنا يعني طرفان طرف يرد الحديث مطلقا حديث الذي وقع في تلبس طرف آخر يقبل مطلقا وطرف يرى التفصيل فالقول القول الأول وهو قول موافق الأصول مالك يرى أن أي حديث وقع في تلبس أنه لا يقبل لا يقبل بحال بيعتبر التلبس يعني جرحا وعليكم السلام ورحمة الله يرى آآ آآ الإمام مالك أن التلبس هذا يراه زرحا يسقط رواية المدلس فيرد الحديث مطلقا على الجنة الآخر من, من يقبل الحديث الذي وقع في تجليس على الإطلاق ليقول أن المدلس إذا كان ثقة فهذا تقبل رواياته وإلا يبين سماعه وهذا القول الثاني بوافق مذهب من يقبل الحديث المرسل، لأن المدلس حديث الذي وقع فيه التدليس أولى بالقبول من الحديث الذي وقع فيه الإسال، لأننا علمنا جزما أن الإسال فيه انقطاع، أما التدليس فهو مظن مظنّة الانقطاع. يعني قول الثاني يذهب إلى قبول رواية المدلس بناء عليهم بناء يقول أن هذا أولى بالقبول من الحديث المرسل فإذا قلنا نقبل الحديث المرسل فلا نقبل الحديث الذي وقع فيه تدليس بأولى طب وين قويس الأولى هنا؟ قالوا أن الحديث المرسل هذا فيه ب... هذا نجزم بأن فيه انقطاع أما الحديث الذي فيه تدليس فهذا يظن أنه وقع فيه أولاه فلا نقبل ما جزمنا بانقطاعه أو المرسل فأولى أن نقبل بما ظلمنا فيه ذلك وهو الحديث الذي وقع في المجلس واضح كده يجريك بيقول في قال ابن حزم كما في الإحكام قال نترك من حديثه نترك من حديثه علمنا يقين يقين أنه أرسل وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده نأخذ من حديثه من لم نوقن شيئا من ذلك سواء قال أخبرنا فلان أو عن فلان كل ذلك واجب قبوله ما لم نتيقن أنه أورد حديثا بعينه غير مسند معنا الكلام أنه يعني بيقول أن الحديث الذي وقع فيه العنعنى هذا يقبل ولا ودوره القول الثالث بيفرق كان هناك قولان طرفين نقيد قول يرد مطلقا وهو وموافق رسول المالك قول يقبل مطلقا وهو ما ناح إله ابن حازم من يقبل الحديث المرسل القول الثالث بيقول نفرق فقالوا لأن المدرسين ليسوا على طبقة واحدة فهناك من يدلس عن كل أحد ومنهم من يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة ومنهم من يدلس عن المجروحين يعني إيه يدلس عن ثقة كما ذكرنا في مرة السابقة يدلس عن ثقة أي أنه يسقط من الراوي من السند راوي فإذا فتشنا وجدنا الذي أسقطه هذا راو ثقة ده معنى لا يدلس إلا عن ثقة فالقول الثالث يقول إيه يقول لا نقبل الحديث الذي وقع في تدليس مطلقا ولا ولا نرده طقن بل بل ننظر إلى حل المدلس هذا هل يدل هل يدلس عن كل من عم وطم أم ينتقي في تدليسه؟ قالوا فمن كان يدلس عن المجروحين أي يصخد من سند المجروحين ضعفاء كبقية المسلمين قالوا هذا شر الأنواع التدليس تدليس تسهيل هذا يرد حديثهم ولا ترامة بخلاف من لا يدلس إلا عن ثقة قالوا فليس من العدل أن نسوي بين تدليس ابن النوعين وتدليس بقية فهو تدليس الوليد في مسلم ليس من العدل أن نسوي بين من يدلس عن كل عن عمير وكسير والثالث من فيه خير وبين من لا يدلس إلا عن ثقة لذلك العلماء مثلا يقولون فلقوا بين تدليس الأعمش وبين تدليس دعوينا الأعمش كان يدليس فإذا رجعوا حاله على غير مليء نقول ليس من العدل أن نسوي بين تدليس الأعمش وبين تدليس دعوينا ليس من العدل أن نسوي بين تدليس ابن وتدليس البقية بمعنى ألا عمش مثلا كان يدلس فإذا رجعوا أحال على ضعفان يدلس على موسى ابن طريف وهذا ضعيف ضعفه يدلس عن الحسن ابن ضعفه ابن حاتم أما ابن عيينة فكان يدلس ولكن تدليس ابن عيينة خير مثال يمن لا يدلس إلا عن ثقه كان يدلس إلا عن المعمر عن الجريج فالقول الثالث في حكم الحديث الذي وقع فيه التفريق بين شخص المدلس نفسه وذلك قالوا ابن يقبل تدليسه ولا يرد وقد ادعى ابن حبان أن, أن ابن عينا تدليس تدليس كان لا يدلس إلا عن ثقة وادعى أن هذا لم يقع في الدنيا إلا لابن عيينة يعني الجميع متفق أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة وامطار ابن فقال أن ميس هذا الأمر لم يقع إلا ابن عيينة يعني إيه لا يدلس إلا عن ثقة قول أي أنه يسقط من السند فإذا فتشنا وجدنا أنه لا يسقط إلا ثقة لما؟ لأمور أخرى ذكرنا في المرة الصغيرة ابن حبان بيدعي أن هذا الأمر أي, أي التدريس عن ثقاف لم يقع إلا لابن عيينه قال كان قال كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقه متقن. قال ولا يكاد يوجد لسفيان ابن عيين خبر دلس فيه إلا وجدنا ذلك الخبر بعينه فيه قد بين سماعه عن ثقه مثل نفسه وهنا تعقيب على هذا الكلام دعوا ابن حبان بأن هذا الأمر انصرض به ابن عينا أي أمر ليس ذات التدليس إنما التدليس عن صفة فدعوا ابن حبان أن هذا لم يقع في الدنيا إلا لابن عينا هذا رجعوا فيه العلماء رجعوا فيه العلماء وقالوا هناك نظراء قد عن صفات وذكروا لذلك جماعة منهم حميد الطويل عن أنس مالك قال ابن, ابن عدي الذي رواه عن أنس البعض ممن دلس عن أنس وقد سمعه من ثابت كما سأت إن شاء الله يعني حميد الطويل يقول عن أنس فإذا راجعوا تبين أنه رواه عن ثابت عن أنس أيضا ممن دلس عن الثقار يونس ابن عبيد ومن أصحاب الحسن البصري قال شعبا عامة تلك الضقائق التي حدث بها يونس ابن عبي عن الحسن إنما كانت عن أشعر يعني ابن عبد الملك قالت من يعني أن يونس أخذها عن الأشعر عن الحسن فذلس عن الحسن ولم يدفل الخبر أيضا عبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد في وقت التفسير ذكر ابن أبي خيثمة عن علي كل هذا مجد في الهامش راجعوه الآن أذكر نظائر لمن دلسوا عن ثقات وأن هذا الأمر ليس حصريا وليس خاصا بجنوعين كما ادعى ابن حبان بل هناك نظائر لأناس حدثوا عن أناس دلسوا عن ثقات ثالثهم وليس هذه أمثلة ليست بطل حصر ثالثهم عبد الله بن أبي نجيح حينما يروي صار التفسير على مجاهد ذكر ابن أبي خالثما عن علي بن مدين أنه سمع يحيى بن سعيد خطام، وذكر تفسير مجاهد فقال لم يسمعه لم يسمعه ابن أبي نجيح المجاهد. كله يدور على القاسم ابن أبي بزّة. وبعد كذا. أيضا ذكر الحاكم أن قتادة أبو سفيان طلعت منافع من مما يدلسون عن الثقاف. إذا إذا المسألة ليست خاصة بدعيل. إذن هناك الكلام عن حكم الحديث المدلس الذي يقع في تدليس أقوال ثلاثة. رابعهم هو الراجح. إيش الرابع؟ إنه الأول القبول مطلقا وهذا موافق لأصول ابن حزم وموافق لأصول من يقبل الحديث المرسل. القول الثاني الرد مطلقا لما ذكرنا وهذا موافق رسول مالك القول الثالث التفريق بين شخص المدلس. فقال ليس من العادل المسوي بين تجليس الأعمش وتجليس الجهينة قال كارلق بين من يدلس عن كل من هب ودب وعن عميل وكسير وثالث ما فيه خير ويدلس عن المجروحين والضعفاء وما شابه ذلك وبين من يدلس ولكن لا يدلس إلى عن ثقة. والرابع القول الرابع وهو الراجح والله على وأعلم والذي عليه جمهور عن الحديث بل ادعاه ابن عبدالله إجماعا القول الرابع قالوا أنه من ثبت تدليسه ولو في أثر واحد لا يقبل حديثه إلا إذا صر رحب السماع وهذا كما ذكرنا الراجح في هذه المسألة وهذا الذي اختاره الخطيب بغداد وابن حجر ابن الصلاح وابن المدينة والشافعي وابن معين والعلائي يقول أن هذا قول جمهور الحديث والنووي بل ابن عبد الباركس كما ذكرنا يمفي الخلاف في ذلك يعني الخلاف في أن هذا هو القوض الراجح إذن في قبول الحديث الذي وقع في تجليس مطلقا قول فيه نظر لأن التجليس جرح وكذلك رد الحديث المتقل فيه نظر لأن عندنا أثار عدة وقع فيها تدليس وهي في الصحيحين والكثير كما سألت الكلام أيضا الآن عن مسألة التدليس في الصحيح الراجح الله أعلى وعلم أننا من ثبت تدليسه ولو في خبر واحد لم يقبل الحديثه إلا إذا صرح. قال يعقوب ابن شايدة سألت يا حياة عن التدليس فكرها وعادت قلت له أفأيكون المدلس حجة فيما روى؟ أو حتى يقول حدثنا أغبرنا يعني هو يسأل هل المدلس يكون حجة فيما روى؟ أم بد يقول حدثنا أغبرنا؟ فقال حجة حجة في يكون حجة فيما دلس لا يكون حجة بالمفهوم يكون حجة فيما قال ما لم يبين سماعه سماع خبره كتب عنه لا يجوز يأتياج بذلك الخبر لأننا لا ندري لعله سمعهم الإنسان ضعيف صبت الخبر بذكره إلى آخر ذلك نعود إلى قائمة الإذن المسألة الأولى التي ذكرناها اليوم أقوى الأربعة في حكم الحديث الذي وقف فيه تدليس وذكرنا الراجح ما هو القوى الرابع الذي على جهو الحديث مسألة وهي قائمة الإذباب نعود بها كل ما سبق من كلام اليوم والمحادرة الصالحة كانت تمهيدا لقاعدة الباب قاعدة الباب ما قاعدة الباب؟ من التجليس ما ضر من الضر ومنه ما مر من المرور ما ضر لا يكون حجة ولا كرامة ومنه ما مر يكون حجة لأسباب ما سنظرها الآن إذن الباب تقول هل عندكم روحة البحث آه عندكم رابط البحث هذا هو رابط البحث عشان نحمل البحث ونتابع مع الدروس هذا هو بحث البيان الأسيس البيان الأسيس شرق قواعد علم الحديث نعود إلى القاعدة نقول إيش القاعدة من التذيذ مرة وهذه ذكرناها في شطرها الأول يكون الحديث الحديث المدلس لا يقبل إلا على الراجع طبعا إلا إذا صرح صاحبه إلا إذا صرح صاحبه بالسماء نعود إلى الشطر الثاني من القاعدة إذا اتفقنا على الشطر الأول من التدليس مضت ومنهما مر من المرور والمعنى أن التدليس قد يقع في الأثر ويمر ليس لهوى ليس محابا هذه سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قائد الله جلها رجالا يحفظونها وذلك ينزل تحت قوله إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون الذكر اسم جنس محل واللام تحت الآية القرآن والسنة وإن له لحافظون فمن التدليس ما يمر أي تدليس هذا الذي يمر اقسام الأول ان يكون الراوي عن المدلس يعرف ما ومداخله لا, الآن لا أتحدث عن المدلس يتحدث عن من عن المدلس فالحالة الأولى التي يمرر فيها التدليس الحاله الأولى حديثي فيها عن من ليس عن المدلس نفسي ولكن عن الراوي أن يكون الراوي عن المدلس قد عرف تدليسه وانتقى منه ما يقبل وما يرد عرف الغفل منه والسليل مثال ذلك شعبة الحجاج قال كفيتكم تلليس ثلاثة قتادة والأعمش وإسحاق وقد ذكرنا قريبًا أن الأعمش كان يدلس عن ضعفاء فهنا شعبة يقول كفيتكم تلليس ثلاثة قتادة والأعمش وإسحاق إيش نفهم من ذلك نفهم من ذلك ركزوا أن شعبة إذا قال عن قتادة عن زيد مثلا هنا قتادة ايه مدلس ويعنع عن زيد مثال يعني مثال نظر يعني شعبة يروي مثلاً, مثلا عن قتادة عن زيد من الناس فهنا قتادة عن وقد عن عن وقد عنا عن زيد فهل نرد السند قالوا لا لأن الله عن قتادة هنا من شعبة وشعب قد قال كفيتكم تدري السلاس معنى كفيتكم تدري السلاس أي إذا ما وجدتموني أروي عن قتادة في سند هو يعنى فيه وهو مدلس فلا تخلق من ذلك فقد علمت من أين أخذه وأنه لا روى إلا يروي هذا السند بعينه إلا عمن يقبل حديث. قال شعبة كنت أتفقد فما قتادة. شعبة حينما يروع القتادة قال ينظر إلى ثاني يعني يتتبع ماذا يقول. قال فإذا قال سمعت أو حدثنا حفص. يكتبها. وإذا قال حدث فلان تأكد. وإذا قال حدث حدث يعني صيغ إهام صيغ إهام أنه عن قال حدث فذي سير إهام تدليس لذا فبنقول شعبة إذا روى عن واحد من هؤلاء الثلاثة فلا يضرون روايته عنه لأنه قال كفيتكم تدليس الثلاثه سواء كان في الصحين او في الصحين. بل الأمر عند شعبة أوسع من ذلك. قال بن زعيم القطان كل ما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك كأمره. فلا تحتاج أن يقول لذلك الرجل سمع ممن حدث منه أولئك. يقول تاني يقول يحيى حي مساعد الحطان كل من حدث بيشوع عن رجل فقط كفاك أمره. يعني شو بكتفين أمر من يحدث من يحدث عنه. قال فلا تحتاج أن يقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه أولئك. أيضا مثال آخر. الليل ابن سعد إذا حدث عن أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير مدلس. كان يعنعن عن جابر يقول عن جابر فهذه في ظاهرها رواية مدلس على أصول ما رجحناه لا تقبل رواية المدلس كأبي الزبير إلا إذا صرح بسماع عن جابر يقول حدثني أخبرني سمعته إلا إذا وإستثناء نقاشرهم إلا إذا كان الراوي عن أبي جابر الليس لأنه إذا كان روي عن أبو الزبير ليس تمر على عن عبد الزبير إذا كان روي عن أبو الزبير ليس بن سعد يعني السنة هي كبر إذا كان ليس بن سعد يروي عن أبو الزبير وأبو الزبير قد عانى عن عن, عن جابر فهنا يقبل السنة لما لأن ليس قالوا غارب الأحاديث التي التي يرويها أبو الزبير غربلها ميز بين الغصف والسمين ميز بين ما سمعه أبو الزبير من جابر من من عنه مثال آخر قال دمهدي قال لي, قال لي سفيان الثوري بمينة قال مر بنا قال مر بنا إلى عكلمة ابن عمار اليمامي قال فجعل يملي على سفيان ويوقفه عند كل حديث كل حدثني سمعته يعني قل له إيه لا تحدثني في قيلة وعن لا تحدثني إلا بإيه أن تقول حدثني سمعت أي لا تحدثني إلا بما سمعت وليس بالعنى إذن نقول من التدليس مضر هذه انتهي لمن ما مرض أي مرض الذي يمر أقسم قصر الأول ذكرنا أن يكون الراوي عن المدلس ضمن لنا أنه ميّز وغربل أحاديث المدلس فعريفا الغص منها من السمين القسم الثاني والنوع الثاني من التدليس الذي مرر هنا بقى الكلام عن المدلس نفسه أول نوع كان الكلام عن الروي الذي يروى عن المدلس هنا بقى أن يكون المدلس لا يدلس إلا عن ثقالي كما قريبا لا يدلس عن ثقة. ما معنى هذه العبارة نسمعها كثيرا نقرأها كثيرا فلان لا يدلس إلا عن ثقة ما معنى لا يدلس إلا عن ثقة بمعنى أنه يسقط من السند روات روى مثلا فإذا فتشنا وجدنا أن هذا الذي أسقطه ثقة وقد يسأل سائل لماذا يسقط ثقة أليس هذا الثقة في السند نجم الأول به يظهر لأنه شرف للراوي أن يحدث عن ثقة فلما يسقط الثقة نقول من باب طلب العلو من باب طلب العلو وقد ذكرنا من قبل أن تدليس التسوية ليس محصورا في إسقاط ضعيف بين ثقتين روى أحدهم عن الآخر بل يدخل في تدليس التسوية إسقاط ثقة بين ثقتين وذكرنا إذن القسم الثاني من التدليس الذي يمر هو أن يكون المدلس لا يدلس إلا عن ثقة وقد ذكرنا قصام لزالد كابن نوعين كان لا يدلس إلا عن ثقة إذا قال علماء تمرر عن عنته ولو لم يصلح أو القسم الثالث من التدليس الذي يمر أن يكون المدلس من المقيلين جدا في التدليس يعني يكون نادر التدليس قليل في التدليس يعني لا يدلس إلا قليلا فيكون تدليسه مغمورا في بحر مرويات مثل لذلك بي الزهري رحمه الله حشاب بن عروة يحيى بن سعيد الأنصار قالوا هذا تدليسهم نادر فتغمر ويغمر تدليسهم في بحر مروياتهم القسم الرابع من التدليس الذي يمر قالوا من كان تدليسه عن شيخ بعينه من كان تدليسه عن شيخ بعينه هذا هو القسم الرابع وهذا لا يضر معنى أن يكون المذلس قد أمن في رواياته ولو معنى عنه أنه لا يدلس إلا عن رون بعينه فثبت أن روايته عنه صحيحة ومستقيمة يعني تلميذ ملازم لشيخه يروي عنه كثيرا التمييز ملازم لشيخه يروي عنه أحاديث كثيرا فهذا التلميذ إذا عان عن شيخه الذي يلازمه كثيرا فهنا تقبل عن عانته تقبل عنه تقبل عن عانته عن شيخه الذي يلازمه كثيرا لماذا لأن هذا التلميذ الذي يلازم الشيخ ينطق من أحاديثه ويعلم الغص منها من السمين مثال لذلك بمن قالوا حميد الطويل إذا روى عن أنس يقبل ولو بلعنعنة بل تحمل على السمع لما؟ قالوا لأن ما يرويه عن أنس إما أن يكون سمعه من أنس مباشرة أو سمعه من ثابت عن أنس مش واضح نوضح حميد الطويل تلميذ لمن؟ لأنس قد يتغير أحياناً وهذا لا يمنع أن طالب العلم قد يتغير لظروف ما عن مجالس التحديث فإذا غاب حميد عن بعض مجالس أنس يأتي فيسمع من ثابت ثابت قري له فحميد لا يريد أن ينزل في السند فلا يقول حدث ثابت عن أنس إنما يقول, يقول عن أنس لا يستطيع حميد أن يقول حدثني أنس فيكون كذب وقع في الكذب فيكون كذبا عليه. ولكن هنا يقول عن أنس لذلك قالوا أن روايات حميد الطويل عن أنس إما أن يكون سمعها من أنس مباشرة أو سمعها من ثابت عن أنس قالت الحباب حميد كان يدلس، سمع من أنس ثمانية عشر حديثا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه يعني حمادي كان يقول عن أنس وهو في الحقيقة سمعها من من ثابت عن أنس فلا يريد أن ينزل بالسنة لأن نزول شو؟ فيقول عن أنس وهو في الحقيقة ما سمعها من أنس إنما سمعها من ثابت. أيضا قالوا مثال ذلك رويت ابن عن عطاء النبي رباح الله أثبت الناس عطاء وقد قال ابن جرير إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإلا أقل سمع. حُشين بن بشير أيضا مدلس ولكنه له له شيوخ لا يُذلّس إلا عنهم يعني لا يُذلّس إلا عن شيوخ بعينها لازمها كثيرا فيعرف ما خارجها وما داخلها أيضا الوليد مسلم عن الأوزاعي خاصة إذا روى الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي قال هذه محمولة على الاتصال قال الذهبي الوليد مسلم يُذلّس وربما دلت عن ضعيف فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كابراهيم أي النفعي وابي وائل وابي صالح وقال فرواياته عن هؤلاء محمولة على الاتصال سؤال يتعلق بقاعده الباب هل وقع أحاديث لمدلسين في الصحيحي؟ يعني طبعا الأمة أجمعت على صحة هذين الكتابين والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فهل وقعت روايات المدلسين في الصحيحين نقول في الصحيحين جملة لرواياتنا المدلسين الذين لا يصرحوا بالسماء طبعا المدلس إذا صرحوا بالسماء انتهى أمره خلاص لغوار في ذلك إنما العل أن يكون مدلسا وعنعا والحك في الصحيح فهنا الإشكال ليس العلّ في كونه مدلساً إنما العلّ أن يكون مدلساً ويُعلعن عن، في الصحيحين أو في واحد من الصحيحين ولا الإشكال وهذا الإشكال قد وقع بالفعل روايات المدلسين في الصحيحين بالعنعن فهنا توجيه لهذه الأمور من توجيه العلماء في هذه الروايات التي لمدلسين ووقعت في الصحيحين بالعنعن عدة توجيهات قال النووي مثلا ما كان في الصحيحين عن مدلسين فمحمول على السماع من جهة أخرى. يعني يعني هذا المدلس الذي عن علن وروى له البخاري مثلا أو مسلم في باب كذا. بعن علن إذا لاحظ فستجد هذا هذا هو هو قد صرخ فيه الرواية بالصلاح في موضع آخر. قال النووي ما كان في الصحيحين عن المدلسين محمول على السماع من جهه أخرى قال لي لذا فهي تند ذات السماع وهذا رجحه أيضا ابن القيم الصفاوي وابن الصلاح وابن حجر واخرون ومما مما يؤكد هذا التوجيه ان البخاري ومسلم الله من شروطهما عدم الروايه يعني المدلس الذي لم يصلح بالسماع إذا شرطهم عدم الرواية عن راوي لا يصلح للسماع فلما نراهم قد أخرجوا الصحيحين لجمل المدلسين لا يصليح السماع دل ذلك على إيه؟ على ثبوت السماع من طرق أخرى. مش واضح الكلام؟ يعني إيه؟ إنسان اشترط على س شرطا فلا بد أن يوفيه. فالبخاري ومسلم رحمهم الله قال شرطه عدم الرواية عن إيه؟ عن المدلس وليس ليس أي مدلس. إنما اشترط الرواية عن المدلس الذي لم يصرح للسماع فهذا شرطهما في الصحيحين. في الصحيحين. فهذا يدل على أن الأسانيين التي في الصحيحين فيها روات للمدلسين معانعة، فقد جاء من طرق أخرى مصرح فيها بالسماع. لذلك إن أصل ما على ما على أن الأحاديث المعانعة في الصحيحين تنزل منزلة السماع. قال الحاكم عن مسألة رؤية المدلسين في الصحيحين قال المترحر في هذا العلم يميز بين ما سمع وما دلسوا في سؤالات السكي, السكي له سؤالات المثلي عن رؤية الشيخين للمدلسين فقال كثير من ذلك لم يوجد وما يسعون إلا أن نفسنا الظمن كذلك أيضا يقال مما تنتفي به شبهة التدليس أن المدلس يتابعه راون غير مدلس فإذا طوبع فقد أمنا تدليس المدلس بمعنى إيه إذن عندنا مخرجان المخرج الأول أن هذا السند الذي ورد بالعنعنى سيأتي ولابد من طريق آخر مصرح فيه السماع التوجيه الثاني أن يكون لهذا المتن إثناد آخر لا تدليس فيه فلا يدرنا أن يأتي هذا المتن بإثناد فيه تدليس لماذا؟ أنه يكفينا السند الآخر الذي لا تدليس فيه التوجيه الثالث أن هذه الأثنين التي وردت لي بعض المدلسين ما جاء في الأصول إنما جاءت في المدارعات في المعلقات البخري ضوء لبقية في المعلقات وهذه المعلقات أو المتابعات ليست على شرط الشيخين بل لاستئناس وليس للاحتجاج أنا ذكرت المسألة وذكرت أجهزة ثلاثة عليها ها. السؤال هل وقعت روايات لمدلسين في الصحي الجواب نعم ذكرت توجيهات ثلاثة من يأتينا بها. ذكرت توجيهات ثلاثة للرد على هذه هذا الإشكال وهذه الشبه. توجيهات ثلاثة. حد مركز معنا يقولهم ولا ندخل على المسألة الأخيرة وهي مسألة هل وجود تدليس في طبقة الصحابة أم لا؟ ها. الإشكال هل هناك روايات مدلسين في الصحيحين؟ قلنا نعم، وقعت في الصحيحين كيف التوجيه لهذه روايات؟ ما قلت توجيهات ثلاثة الأول أه، الله أه، أن هذه روايات المدلسين ما وقعت في الأصول إنما جاءت المتابعات أو المعلقات استئناسا وليس احتجاجا هل التوجيه الأول هذا هو التوجيه الأول التوجيه الثاني لا أنت كذا كافت واحد بس أن كونها في الاستيناس أو ليست في الأصول هذا توجيه واحد توجيه الثاني تضب التوجيه الثاني يا جماعة مش واضح أعيد طيب؟ أنها روية أحسنتي إن شاء الله أنها روية من طرق أخرى بمعنى أن السند نفسه الذي وقع فيه تدليس جاء من طريق آخر نفس الماكل من طريق آخر بسند لا تدليسة فيه. طريق الثالث توجيه ثالث: أنا أقول أن المدلس نفسه الذي عن عن له طريق آخر صرح في السمع. كما ذكر ذلك النووي الصخاوي وأبن عجر النووي قالوا أن هذا السنة الذي فيه مدلس صر... الذي عن فيه له طرق أخرى صرح في السمع. هاي توجيهات هذا. ختامًا: هل وجد التدليس في طبقة الصحابة أم لا؟ ه، صاب مخلي نجعل المسألة دي مهمة إن شاء الله يوم الخميس القادم، آه، آه نجعل هذه المسألة مع القاعدة قبل الأخيرة قاعدة المتساهل في انفراده نظف. إذا نجعل باقي قاعده التدريس مع قاعدة المتساهل في إسناده في انفراده نظر إن شاء الله المرة القادمة صرح بالسماع آه أحسنت أحسنت إن هو يكون صرح بالسماع من طريق آخر التوجيه الثالث أحسنت القاعدة إن شاء الله القادمة الله يستطيعون يبقى نجعل مسألة هل وجد الترديس في طبقة الصحابة مع القاعدة الجديدة القادمة المتساهل في فراده نظر إن شاء الله يمخالف الخاطر هذا والله أعلى وأعلم رب العلم لي أسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت تسهم العليم اللهم أدين بهذاك استنين بفضلك عمن سواك لا تغزين ربنا يوم أن نرقاك نظر وجوهنا ربنا برؤياك اللهم اخذنا ذنبنا أول وأخرة فينا ربنا هم الدنيا والاخره أثبت علينا نعمة ظاهره وباطنه أرضى اللهم عن الأنصار المهاجرة وأثير من الصلاة النبي صلى الله عليه في ياليات وفي يوم الجمعة إن الله ملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا. صلوا عليه تسليما الله في بنفسه لملائكته فأثير من الصلاة على عليه وسلم به تكف العمومه تغفر الذنوب كما صح في ذلك الاطار غدا إن شاء الله غدا إن شاء الله عندنا درس بحث الأربعون العقديه نكمل حديث الاحتجاج غدا إن شاء الله حديث حج آدم وموسى حج آدم وموسى حج آدم وموسى حديث الرابع من البحث ال40 السلام عليكم صوت, صوت. غضن في نفس المواد جزاك الله خيرا